بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وان تحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلق الانسان في كبد ايحسب ان لا يقدر عليه احد يقول اهلكتم مالا يبدا ايحسب ان لم يره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 112. أو مسكينا ذا مترب 113. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة 114. أولئك أصحاب الميمنة 115. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة 116. عليهم نار مؤصدة